جعل الله الكعبة البيت الحرام في آمن لناس والشهر الحرام والهري والخلائد جعل الله الكعبة البيت الحرام في آمن لناس والشهر الحرام ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في وَأَنَّ وأن الله بكل شيء عليم ذلك لتعلموا Thank you.